فلا يستحي العبد من ربه الا لن يستحي العبد من ربه ان تكون نعمه الله عليه نازله في كل الحالات ومعاصيه لا رقيب عائده في كل الاوقات وليعلم الجميع وليعلم الجميع ان الله يغفل ولا يهمل وانه اذا اخذ العقاب اخذه باخذ عزيز مقتدر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 ان القراش والمنكر يكفينا امرا ربانيا واحدا حتى نعلم ايضا قدر الصلاه عند الله اما يكفيك ان الله فرضها فوق السماوات اما يكفيك ان تعلم من قدر الصلاه وايضا شانها عند الله انها فرضت فوق سبع سماوات وهو بالافق الاعلى قدنا فتجلى فكان قائف او ثنين او ادنى فاوح الى عبده ما اوحى امره ب50 صلاه فلا تلا يخفف عنا حتى تجعلت خمس صلوات باجر خمسين خمس صلوات باجر 50 الصلاه نور كيف تستطيع ان كثير في ظلمات كثير يتخبطون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 في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم كان حقا على الله من لقي الله وهو يحافظ على هذه الصلوات ان يدخله الجنه حق على الله من لقي الله وهو محافظ على هذه الصلوات ان يدخله الجنه قال ابو ذر وان دنا وان فرط قال وان دنا وان فرط قال يا رسول الله وان دنا وان فرط وقال وإن ذنى وإن فرق فأعادها في الثالثة فقال صلى الله عليه وسلم رغم أنت أبي ذر خمس صلوات من أدى هن حيث ينادى بهم كن له نورا وضياءا وبرهانا يوم القيامة ومن ضيعهن فلا يلومن إلا نفسه ومن ضيعهن فَلَا يَدُونَ نَيْلَا رَسُولَنْ